119. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي وحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون